بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير سبحانك ولا تقال إلا لك حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين